في حياة المرء عبرا يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى ابدا عبوس في حياة المرء عبرا يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى Is منتقد een ليس بعد الله ما kan? Is er een man die niet meer في كل حال een منتقد die حكيما قول الله حكيما قدر الاشياء ساويه حياة المرء عبره يستقى منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى اشتركوا في شا حبًا إن اردت تسلم حياة المرء عبره يزتاق منها الدروس تارة يبدو سعيدا لا يرى.